الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه هي قصة الفين قال عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تبريل وأرسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وقد ورد في في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه وردت هذه القصة في غاية الإيجاز والإعجال وفي السنة النبوية إشارات إلى احداث من هذه القصه فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بركت ناقته وهو قاصد مكه للعمره عام الحديبيه فقالوا خلأ في القصواء اي ترك السير وتمردت واستعطف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ليس من خلقها الامتناع والرفض، ليست تحرنوه وترفض الانقياد. قال ولكن حبثها حابس الفين من هو حابس الفيل الله عز وجل فهو الذي حبس ناقه رسوله عن المضي ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكه قام في الناس فحمد الله اثنى عليه وقال إن الله حبس عن مكة الفين وسلط عليها رسوله والمؤمنين وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم في المستدرك أقبل أصحاب الفيل حتى إذا جنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب فقال لملكهم ما جاء بك إلينا ما عناك أنا بعثت فنأتيك بكل شيء أرث فقال أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن فجئت أخيف أهله فقال إن نأتيك بكل شيء تريد فارجع فأبى إلا أن يدخله وانطلق يسير نحوه وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ثم انشا يقول اللهم انا لكل اله حلالا فمن حلالك لا يغربن محالهم محالهم ابدا محالك اللهم فإن فعلت فأمر ما فدى لك فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أضلتهم طيرا أبائين التي قال الله عز وجل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل الفيل يعج عجا فجعلهم كعص مأكول هذه القصة كانت في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب الفيل نصارى أهل الكتاب وكان أبره قد صنع بيتا في اليمن سماه الكعبة اليمنية اراد أن يصرف به الحجاج عن مكة إليه فخرج اثنان من العرب حتى قدم اليمن فأحدث فيها أي جعل فيها النجاسة ولقّصها فلما بلغ ذلك أبرها أقسم انه يأتي البيت العتيق فيخربه وكان أحد خوان العرب وهو أبو رغال تطوع. بأن يدل ابرها او أجاب طلب ابرها أن يدله على الطريق إلى مكة فاعتبر عند العرب خائنا حتى عند الكفر منهم ولما مات ودفن صار من عادات العرب إذا مروا بقبر أبي رغال رجموه بالحجارة أي واحد يمر بالقبر يرجمه بالحجارة تعبيرا عن كرههم لهذا الخائن الذي دل أبرها على الطريق ولا شك أن أهل الكتاب احسن حالا من عبده الأوسان ولم تكن هذه الحادثة كرامة لأهل مكة ولا لعبد المطلب فانهم كانوا على الشرك إنما كانت كرامة من الله للبيت العزيز وكانت لفتا لانظار العالم إلى هذه البقعه التي هي اعظم البقاع عند الله ولفتا لانظار العالم إلى هذا المكان الذي سيولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم What? <laughs> What's <laughs> the I want to put it on the floor. mm <laughs> من <tik> ثم I'm going home.